انوا اهلا الذكر ان كنتم لا تعلمون برأيك معنا خوشا دكتور بيشوار ساعتي بودانوا نسال الله العظيم رب الأرحم العظيم أن يشفيه نسال الله العظيم رب الأرحم العظيم أن يشفيه نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه <تصفيق> نسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيه نسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيه نسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيه لو كاتو كرش ما اشتت وبكم شرم بيد الفراشه ما يكرا ارسند بيشد بفراشه تو هذي هيمنه وتحمل بك ايدي جيبو اسمه هاي اخوه هدات ورلجن چون دي دي واستيت باوكته على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا اگر بلا كافر بكافر اگر بيت بلا قصه بخوابله والعياذ بالله مقصي مكه في الدنيا معروف باو بري معروفي وبادب ما عملينك چونك باوكته كسيشتربنا صاحبهما في الدنيا معروف تحمل يبكى صي خير ونرمي بابك دعاء خير شفك أخواه ذات ذا دا وورياض ببي أدبي برعب رنكه خطرة دايكو باك من أخوشن دوايد دعاء بخير لطول مسلمان عندك خيبرورت جار شفاء خير وعاجل ينبوذ ده وقت الدنيا وجوانكاني أيدروس تبداكي خزان البلاد داية كفعلا داكي تو بكتشاك أي بتو ناشت هو دروز نبرك ربما سياري شي درزي كدوا اا هي مناقشه كدن لاقل كسي شي بدع شي دروس تو جائزه اا ولكن هلق شي اسماني دا شكون من دا بيست دروزنيه لا شاركم تكا جواب الله فيك مشاركي خوت دا بيست دروزنيه اا بالام ان شاء الله القران وحديث دا بيست فالجو معيار وترازوش شاركي تونيا تانية. قل كلامي خوفي عمري خوي عليه الصلاة والسلام. خوي برد قال دفع ما أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أما قرآن يا كلام رب العالمين أدعو إلى ربك دعوة دعوة بسيش الذكري بحكمة ذكره حكمة ويا إيوه براز إن شاء الله اهلي حكمان دانشتوي هدي في عمري خواتن بو بعضكما عليه وذكرنا ما يطلع في بيوتك كنا شيء من آيات الله والحكمة حكمة بريتية لا شيء سنة كبيرة قبول يأتي اكثر جودة قريب حكمتي بو بعسك معذرة حسن أبوك سانة كشليجلا عندها يا في وستبة ترغيب وترهيب في وستبة ولكن يجب ان يكون ذلك لانه يجب ان يكون بالتي لانه يجب ان يكون ذلك لانه يجب ان يكون ردي لانه يجب ان يكون هل لانه يجب ان يكون يعني لانه منالك دوبی دایکه کشیری بوده توش شیری آو دایکه بینی بیدی تا باوکا که تو دوبی لامودوا خوانی تو آو بیم اما او قربان سر بود تیر نبی آخر هی باوکا کاش دولم او نازن مچی بینی بیدی تا آو منال ساوا آخر آورشتی چیه دی دمرد هر کس خوراچ خویه اوی که اهلی حکمی دوبی حکمی بیدی تا آوش که زور مصبوط نیا شهوات زالبه سيده موعظه حسنهيده اوشك شبهات زالبه سيده جدال بلتي هي احسني في الجدال دي سلمه من الشهوات والشبهات او خراج او تشيه حكمه صنفي دوم مريضه بشهوات شهواتي شهواتي النساء بشهوتي مال به له لعب چيبو باز دکي خوراکه کي چ علاج کي امره الموعظه الحسنه بلا وي باس کا ورياب نه کوي ته داوي افره تا شو شهوتي حرام شهوتي کبر شبوهاته شبوهے او قناعاته کدرست ها وارګه تغیری خوا استابلن براجن تو دی بارد به قیامت به بارد به ہشت به برخ زور خور شحر العين تی دا غلطی له خصیم اند دل من لو سروات مو کمن بود باسی به ہشت کم کم بس خلافی من ل غلطو له سروونیه ک به من دل درسته تو شخصک حواری کی تو دل درزنی تو دل کفر او من دل ایمان دي أول شيء ده موعظي حسن يا بعد الفكر نخبة الفكر شيء وصول فقه شيء وكابراه شبه هاي هيا بدر خلق سياس فبرام سياس حكمتي أهل الشهوات شبهات مجادلة سيري قصص إبراهيم عليه الصلاة والسلام مجادلة نمردك الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه انا اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ابراهيم قسيدك او قصيدك ابراهيم قسيدك اردك او بيدنك أو او او او جابر امر قومك وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء خجر حجيده ابراهيم لمجادله لقلت لقل قومك مجادلك تشيبو مجادلك وبكاتك كوكب كان بيني او ربي بو يستفيدون من منك من شايستنين من المنزل من المنزل من المنزل من المنزل من المنزل من المنزل من المنزل من المنزل من من المنزل من المنزل من المنزل من المنزل من المنزل من المنزل من المنزل من المنزل من المنزل من المنزل من من موسى عليه الصلاة والسلام مناقشة لقال كيدك، لقال فرعون دكات أمام الملا سحر حازل وخلكي حازل مساقصي خوي دكات فرعون قصي خوي دكات خلتي عوام وخلتي جاهل وخلتي كافر وخلتي أنواع دانشت تو جويلية بو تبرة شو ك فرعون فرعون باسي أو ولا أي فرعون بخوابه هشت كيون دخوشة تيجي إشي فرعون جارد الله وما رب العالمين لرب العالمين جاري مناقشه لكالدكات ويبراكم انبياء عليهم الصلاه والسلام مجادلين كردوا نصي قران وجادلهم بالتي احسن او كسيبوا الجدال نيا بالتي احسن كواتاه لسير صنف لسير بشي دعوه بشيئه ثلثي شيئا خست بشي خستوا هي ضل شيئا كخوين زانه بدعا الرحمه يخوالي به بأخوة حوت فقهيته بيلمس قود برودان كي بس أي أو بس كام صن فيها حكمة كي أنا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة إما حكمة أي موعظة حسنة ما مص بأخوة أو تارو موعظو كوربستنو سيمينارو والله خير شوي بيونيا أواش دلنا خير نتذاني أواش دعوة يخويها وأواش استفادة يخويها أما مجادلة خوا مجادلة لما كسلفنا هي أنكرت ولا جيدان برابرزم دبها هرشت ولا شوي يخوي داني اغر استا کسی چی قبوری یا کسی چی مبتدع یا کسی چی نازانم چی تلفون یکا ما مست با شوینک دانین بیکو بین مناقشه بکین اصلا اورشی لینا دمو جهلی وا چی مناقشه بک مبتدع وا چی مناقشه بک اما کبره تحداد دک علا رؤوس الاش</thead>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 ده شو الدوري كعبس يا صتو الشخص بتي ليه يا في عمر يخو على ويد عودكه ده شو ببازاركان ده دقرال لا شو مواصف خالك كودبه في عمر يخو على صاسم قصيدة كت ده شو الناوب قبائل دعوي دكت ناقلون كاك بخوا من كنال يخوم هي الحمد لله مزجوت يخوم تواو تشيم دوا لو تشيم لفلان كنالو لفلان مزجوت يترو لفلان قاعية الكور بيتوا نازنم سيمينارك بيتوا ندوة بيتوا نا نبرم تونات ومزانا او يكبتواني غلطه حرشتي كم الخوم نبتواني كسيجد بك اخوا غلطه بلا مناتوان من بلا مناتوان من ما اوش تبك كسيجديك دعاء خير وبك قيامري خو علي احرص على ما ينفعك واستعن بالله احرص على ما ينفعك تشودي هبو اودينا بو او, أو دعوى بو اخرتي خذ سور بلاصري واستعن بالله فلان بتيوانت بخود نبي بخد معجب نبي برب العالمين بجد ببستا تيجي إيش تبغى همو قنوات كان واته همو مجال كان جرينجر مسلمان هوليتي داب داب دعوى دا خير ليتي دابك أما أو قصة فو تلعنها كأك بأخوة تود سيف فقي دعني لحم مش تيميم ترى سيف فقي دعني لحم مش تيميم ترى أي أو أو أمتها أو ملتها أوهم الشعبة هاتة لنا أو خل كذا يعني من بس كناح وصرفنا بفقه كي خو توا وما شاء الله امتي اسلامي للظلمات ودردتي همي بنور كتيبي دي واني براك واني لها ما كانت داتو يعني كمعلمي حكمت بخلق دلي لها ما كانت جداده بخطيب بموعظه حسنجتبه لها ما كانت جداب بي ويستر ردي اهلي بدعي بديت و ودحض شبهات الشام كي تو او هم بيويستر كبتواني واني خوا موفقك بيويستر اما من كلمت واني لما جاله كان ذا ايش كم توا يگ هموي كرد كماوا دو فقمه به سفقمه به له موش خراب تر انسان نتواني اعتراف نكه بلكو اويكد او او كاتوا بخوا غلطة. خوا بلايك دكات. بلا ما دكات من كبلايك بسرسل بلا بسرسل بو يعني ك دعوى التوحيد والسنة بكله مش كيل الرد دا كه كمانة أو أو, او, او وارد أما مخل كتشياته تمزقه يا أخوا بخير بيرسروا يا أخوا بركات في خاتها هاتن تانو بركة في خات إن شاء الله أخوا يجيوا رح سناتان زيادة ك هر خط وياك تان جناه تان للابره جاك بود الخروج نبي لو سرد مدى الرحلة في طلب العلم أو سنة مباركة زيندو بكرة تواء لو لاتشي أواضك وهر مردو أو سنة أستا علي الحمد لله زيندبك لتوهارك إلا الشعرك وده داء دنيشيتو صبر دقي التحمل لك دور لخزاني دور لباوشي ما عندني شيء هدي في أمر هو من اللي بترسم الأوّا يا خوش بيت يا كاكجان باء نا ببخواء منازل زروفك شونه ؟ زروف تادة بري بيت بيت ده تو كل سر خواو إيشي خود ك ديني اما باب زين صالح الظروفه قتاري هر زور وضعك قتاره ترناك اب زين صالح دويترتيبي برما تشيبرا توكلوا على الله او جارا وتم لا خلشي شاركي خذ وعدل البراء او بل جنبوا باسكي برا زكام. أمري كردوين. جدال بالتي هي احسن أما اويك هي من دست بكم ولا توهارهيج نتاوكم مناقشة لقطوكم، أما كقاضي كجوربو بو بأوي كملت في خلطاتو تواشبة أو في ويست الرد بدرية توا، كدش شيء لا لا كنالك ولا شوينك مناقشة كسي خو من خدي أن يشاء الله أو كسا يق استفاد لقصيم ليس لمبتدع يفعل هذا المكان يفعل هذا المكان الذي يفعل هذا المكان كس يفعل هذا دزانن كابراي مبتدع هذا دزانن الذي يفعل هذا أدب الذي يفعل هذا المكان الذي يفعل هذا المكان الذي يفعل هذا المكان الذي يفعل هذا المكان الذي يفعل هذا دينك الذي يفعل هذا المكان الذي يفعل هذا المكان الذي يفعل هذا المكان الذي او ولا مي برسياله كتب رقم والله اعلم سر كل ما جائز بمهشينا أو برچاوا او ريشنيبرا اما اوهرهموي الريشه ونا بيد اسكاري بكيت بي امر اخو عليه الصلاه والسلام دو مغرب برا مايك لما ام مبلینه اینکه دو الکردنیش توانیم من پاری ایرانیم داوطلب رایکم پس دو سال که بوم هالبگرد نگ باقرس بالام پارکه خرج پارکه خرج بوده ازتا پاری عراقی داد تو آیا بسیاری روزه بسیاری امر رو بله بسیاری امر رو او پاری ایرانی کتو داوتدی امر رو ام پاری ایرانی یونجک باو چې مردو ده چې شوې کردو تا و کټمن یو گنجسیا سالبو ام گنجلایدای چې نیو سردانی شینا کډ اگر دای چې ام گنجا ګردنی عذاب وکد هیڅ لسر ای ام گنجا توام برکه ګردن د عذاب کټو برکم بلانمادم لژیان د ماو هر سردانی دای کټ ان با شو کردو خو توانینه ک دو کردو تا کری شرعی کردو بو یا به ود لیخوت خوشم کبل کو ګردن ما تو بر ود لیدای کټ سردانيب كا احوالي بفرسا استيچ ايبينا كردو نفرمت چون دبي امس يك بلانبر کس يك اين كشايسته ديقس ايچ رق لكات اجده خوګد و قولوا للناس حسنا قولوا للناس عام بركانم قولوا للناس او عاما اما لنا او عامه ده خصوصيات و استثناءات يا استثناء او يك کس يك بونمنا درو يك كيفك بوثانك دكا بيلي او بوثانا كيفك ظلم دكا بيلي او ظلم اوا جواز ابراهيم او الحسن بارك الله فيكم طير برككم والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وسلام عليكم فن اهل الذكر ان ثم لا. لا تعلمون